خير من عمل وليس بحسن وهي فعل الخير وابلغ من العمل لأن الإنسان قد يبلغ من يتيه منازل الاب واب عملي ويكشيه صحيح موسي من النبي صلى قال: عليه وسلم من طلب الشهارة بالصدق بلدى رباه منازل الشهداء ونواته على فجويلو ولي يشرم مالا ومنه عمله وبمقابل الشر ذلك توجد الدنيا في الاسلام على مجموعه عمله احكامهم على الشر ويحسه عن المال ويمنعه من عليه كانه قاعده كما ذهبت الاصابه الى مدرسه الرواد بالنسبه الى السنه ولماذا لم نفتوك؟ قال كان على طاحت النصار وحريصاً بكمشة أجمائية الذي والذي فيه سواهين لم يؤتي إلى أمالهم يتمنى أن يكون لهم من المال تالي ملن حتى لعمل أعلم لهم من أجل الشواء فرقل أساء الله المال فأنفقه بغير الطائف وعصابي الله تعالى وستعنى بلا عزواط فهذا وردنا حظم يطي إلى أمالهم ولكنه تمنى أن يكون لهم مال هل فيعمل بمالهم من أجل الشواء هذا بل أجليةه منازل أبراه ولك كما يده من أجله جاه فلا بد من تصحيحه وليس من الحشو أن يبدأ الإمام الصاحب رحمه الله كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال والديات. فلقال بعض السلبي أن هو وجاه كتابا ذا بلا كتاب بحديث إنما الأعمال والديات. كما أن المسلم يحذف من الحديث كل شيء. وأخوة المناسب إله الحديث من فضلة العلم لأن العلم شرر من اليه وعز وفخر أصحابه إذا صدروا المجال سيصدرون ويذني الناس ويكرونهم بخير فلذلك كل مناك هي صالحة إن الإنسان يهد فيضيع سعيه ويضده أمله فيكل أن أول ما تسعى وعلى النار المثلات أحد أولئي الثلاث غدهم أتاوضأوا لئين لكن فكان أتاوضأوا فرعان فكان أقوم بينا ذلك يجب أن الله سبحانه وتعالى في علمه من أنه عليم في أحسنه بها فيقول ما لا علمت, ما لا علمت في ماذا علمت في ما علمت فيقول خذاتك القرآن فالسطب مع الحديد فيقول الله كذب فتقولوا الملاجس كذا، إنما قرأته فيقالوا ولا نصارى وخطيب لهم بهذه الخاتم. الرجال أيضاً ومن علاجهم من أول من تسعى عنه من لأنه من راضي قربه، ولأنهم أذروا الذكر المؤقت دائماً لأشخاص لا يعلمون ضوئه ولا على ما عند الله سبحانه وتعالى مما هو خير من. إذا راضي عنه من يفهم. قال إذا بدل عملك ليس بالنفس هذا لما يطلب علمك كان يطلب إذا إثمانه وتعالى أن يبحانه ونستدمها وإذا كان يطلب لعزة غير فلا يطلب إذا يطلب العلم ولا يجعله أنه صحيح حاليته عند الجزدة فقال هذا الثالث في صحيح إن دفعه سنة خالبة من صلب العلم إما المتغربية وإشهال الله لا يجدون إلا يصير في جاء عرضا من الذنيا لم يستعطي إذا لم يشفنا رايح العرض المرواح أعلى لا يشف ذات العرض مع أخوار عرض, عرض, عرض, عرض لا أصدق للنصدقية والنية والنية ولا يتكي للسان على ما ذكر عن بعض السلام يكون يكون بعضهم طلب العكمة لغير الله ولكنه بعد أن يتقدم جائمي هذا هو برسمانه وتعالى وتعالى فلنجد أن يصعي حالهم لذلك ولا شكرا للسان إذا فعلمنا علمنا بطريقة صحيحة علمنا مصوبة تكون أحرصاً على الأسلاعية على تحصيل الدروس والإزديادة المعلومات لأن هذه الآية تكون حجة عليك ولا تكون حجة تلك فهذا الشر العلم العلم والإيمان يكون حجة تلك والإيمان يكون حجة تلك كما زبداً الصعيب المسلم الحديث بناجد الشريف النساء صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان والحمد لله أم لا ويزنة سبحان الله والحمد لله فمن آمن يوم آن الله بالاستماع ثم الرضى فالصلاة والصلاة والوراثة والصلاة والطهارة والوراثة والصلاة والطهارة والصلاة والطهارة والصلاة والطهارة والصلاة والطهارة والصلاة والطهارة والصلاة والطهارة والصلاة والطهارة والصلاة والطهارة سبباً فيه عدن الرلماء جعل سبباً في ضاعات مثلوه هلاك ما زلتك صحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاء الشام فيه فيه استقبله أقبله عويدة عويدة فسأل عمر رضي الله عنه من خجفك على الأشياء قال خجفت عليهم من الأفزار قال مولد حدثت على حاله 70 علماء قال انهم خاضوا بهتار الذات يريد عالم بهتار النفس فقال عمر كما ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يضع بهذا كتاب اقوام ولا اقوام يا يضع يرفع الله به ولوثه هي في السده الاجتماعي الواضعه ويضعوا بهم بلودها مقرانية بالسلم الربيع عام فهذا يضعهم العلم وذاك يضعهم الجهد كما قال الأول العلم يضعهم بيت الناعمة لهم والجهد لهم بيت العزي والشرق العلم يضعهم يضع الله سبحانه وتعالى لهم كما يضعهم درجات للأخير ما قط증 الله سبحانه وتعالى لا يرطع الدهاء有 منكم 원كزينكم ييمون سعيل من درجات فالدرجات يوم القياما سعيل ودرجات المريح الموضعة بين درجات الأعلى العظيم جدا ما بين الدرجات والick الأمر الشاشة د 6 ohp ما قال الله سبحانه وتعالى و للآخرات و للآخرات أموا كيف فضلنا بعضهم على بعض. رأس الدنيا؟ قررنا استفاظا بأن الدنيا البعض في قصر وبين من يكرز الجوائر و يقيموا هذا فضل ولكن فضل من درجات درجاتين من درجات الآخرات من الضرطة من إلتسلنا درجات الدنيا ما على درجات الناس كما قال الله سبحانه وتعالى أُمُّوا كينا رضلنا بعضهم على بعضهم وللآخر سواء كبار درجات من الأسطر ويبقى يضعف على ملات الأخرى على درجات الأخرى ونزهد والتصدر ومن يشاغي لنا من البنامه وقاله أولام القالب وعالم وعالم وعلم وعلم شاء الله وكذا هذه الأمور وعلم يجب على الله جانب جبه جزء من ولا يذب بها أن لا يستشعر عمية الإخلاق إلا الله جزء الله لا قلب كل من الناس العلم صار كلما نرى الشيطان ما هو عليه وكل ما أذكر يعني أول ما هو أنه على علم وعلى مكانه وعلى دين وعلى خير أن ذلك يريده الشيطان فيزهار من من الأعداء إلى مكان الصحيح أما إذا استشعر أن الشيطان يحارب والملحمة فيه يسكن عينه وفيه يسكن عينه وبيه يضع صاحبه من على آخره. لأنه لا أحيب منه عند ذلك من يستطيع العلمان وهو معناه من إخلاص للعلمان كذلك إما يطريع جديد جد يعتني بيطاق علم بعد الإخلاص وإثناء الأخلاص إن يستشعر أهمية العلم أهمية عائل الأمان الذي يتحدث العلم عبه جرسيب ولكن دائما على قد ما يكون عبه جرسيبا على قد ما يكون عظينا في قد ما يكون أشعر عليه العظيم على قد العلم يتلسل عجان و يتلسل على قد المشهر ف كل ما كانت المرطة العظيمة كانت تنافس عليها شديد وكلما كانت منزل عظيمة كلما كان فليش عليها عظيمة وكلما كانت الحصول عليها صعب، وكانت دونها مشاعر ودونها عقباتة دون لا يجهازها إلا مخيفة هذه العقباتة التي تكون رسالي العينة ومن اعتاج طالب العذي كي يستطيع التي يستطيع فيها معالجة تنديلين والنهارة بالمفاوض المعطشة والنفانة التي يسير فيها العين لابد أن تصحى بذيذ من حالك الإحداثين من يعينه على عجلة شرقية من يعيره على المشائر الطيبه والتعوشات حتى يصل الانسان الى وحتى يصل الى الجنه ليس بدون عباده ليس بدون عباده لنوح المطلوب العلم العلماء ويصح قلب العابد بمن اوثق ومن له هم هم كره حتى يتعدى لكم وحتى انكسنك قريباً عاملتاً لا يصل فيه رزاه لا بل الضمان لذلك نفضل الضابعي من صفحة من أصحاب يضحقوا من ضابعين يبغي أن يختارهم برسل التقامة ونفضلهم مشيتهم يتعلم بالعلم ويتعلم بوضع العلم كما يتعلم من جساني يسلم بذلك رضات من مغزاته أعداد كبيرة ويسلم من عذابات كثيرة كثير من العوام صار بالعبيد فصار العبيد لا فصار العامل لا إذا نبت الصاعقة في السفر جسم التعلق مهم جدا من الصعب إذا كان الطالب يريد جايبه كمال العلم كمال تعلمون فرض على يعني بمعنى إذن في يولا تقرأ ليسوا في سبيل الغال فرض ليس على الإذن لكن كل مرض الكباية كل مرض الكباية لم يطلق الأملكة في السعيد لا ذلك يقصد فرض كباية من هذا الكباية أغلقنا يقصد أذن معالك في الهدف على ذلك من لكن هناك لا عليه لأدى العلماء فكلهم تكيرا وإذا أردت إلى هذه الجنة تعين وطلب العلم من هذه المرورة أنه إن معين يمكن أن يتعين ويتعين على هذه المرورة أن ينقرون في المعلمين ومن يطلقون الله ومعلم العلماء من يرشد الغابة ويذكر جاهل ويعلم جاهلة ويذكر الناس ويصل إلى الناس ويقصون ماذا وذلك هذا تعال الكالب كل بلد من الناس من يقوم بهذا تعين على كل مذهبي كله كل مذهبي كله في صلب الياق من إلى العلم استطاع تحصيله تعين عليه تصوره ووجب عليه ما كان فض عليه أحد ولذلك قال الحسن الله على صدر خير رحمه الله تعالى دائما الطالب العلمي المغلي المستنير الموجه للمستندات العلمية يطلب أن كان له ذكاء أو كان متضاد مع الذكاء أو كان عنده ورقة بما يسنده ويسنده على ماذا؟ من طريقة الأسرة من طريقة نفسه ويراقب طريقات العلم عنه أن يسأله المسلمين مسندًا. فقد كان طاهر رضي الله عنه من ذلك، ولو كان أحد السريين. عن طلب الذين كانوا نصغر الصحابة عن الياع عن الال لأن في كبال الصحابة تلك الهنية والكبالة فالذلك نصغر الصحابة ومقرار الصحابة نصغر الصحابة كامل عيون الالت مطالب الذين I don't know. وإن يقولنا لا وإن يترقى غاية طلب اليمن من يمين إذا ما غاية فقل عزمين ترقى عراضة من يمين وإن يقولنا لقد قرر طوضة بالعبق يقوله قالوا ما فتا خذتوا أن يريدوا ولا في كلاهات المسلمين ما أدروا من الشيء العلم ويعلن أنه إذا تلطى هذه الغاية بجميعه واستعد الإستيام بهذه المريمة لأنه سوء يجوء كثيرا من ذاته وسوء يوضع من ذاته وسوء يوضع كثيرا من ذاته وسوء يبطع كثيرا من عوايده، وسوء يقالر بالكثير يجب أن يكون من, و... و... من المشروب، بس هو مين؟ هو قديم المخاض، مخاض من عجلة من الناس يتجاهلون الله سبحانه وتعالى كان عليه الصلاة والسلام على عيسى عليه الصلاة كان عليه الصلاة والسلام على عيسى عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن حتى أهمية ما نقوم به، لطالع كأنه نجتاج، هو عالم الغد. طالب, طالب العلم ال هو مستغد. طالب العلم اليوم هو داعي في الغد. طالب هو قابل غد. فلا داعي له يعيش. في المغرب تنتشر أسماء المهمين شهيرة في العالم. وينقذ العالم من المدح والمجادل. وإذا كنا طلبتين الحقاً فإننا نكون موطيئاً من في الله سلم لذي يستخدم من عمال فرصة أطلبتين موطية الدنيا صلى الله عليه وسلم والطالب كل شيء كل شيء يستغفلوا ويغلوا حتى أنه يستغفلوا حتى تستغفلوا أطلبتين يدوي العلم اللي الناس خيري Uh yeah, I call it something that it Ahol lehetővé válik a a kijelentkezésnél, de miért szükség van? كما قلت الى قول الى الصالب الى ابدأ الصالب الى ابدأ صالب الصالب عنده التعصير بهذا دول الصالب وطريقه في اشواره وفي احسانه به ما فيه من قطره من الهباس والحوائي فطلب العوائز وإن النباب عزيز على النفس وشديد على الجسد ولا يظهر عليه من نبوس نبيا التي عظب عظم تطلوب هذا الشمرة الإيبولوغية نقوم لها ولذلك قال مسلم رحمه الله بصحيبه قال يا ربي كثير لا ينال العلم براحة ولوانا العلم لا مدى أن تغذيه بسيح لبدنه والشعاعين لسبيل ما يغذب أما بالنسبة النوم ولا يغذي إلا وقته بعد النوم ومخاطط الناس هذا لا بالعلم لا بد أن تغذيه كله حتى يغذيه بعدها لا بد أن تغذيه وقتك وشهدك وكلما ما وما تستطيع جنود عدال الكلام لا تطمع من علم جميعه كثة الكلام منه قصفاً قريلاً أو قريلاً بحسبه بهمتك وبحسبه سلاحك وبحسب ما يوشقك وشقك الله له سبحانه وتعالى في سبيل العقبات والصروبات أمامك هذا أول ما يبغي طائد علمي أن يفكره النوم لغاك ما يبغي أن يستمرأ التعب والنصد في سبيل الطريق الاستمرار العاشر كما قال بعض من أعادلتي على إضعاب نفسي فرأيي بسؤال روضة سؤالي إذا شام حتى رحط المعالي فيأهلوا بالك في, في, في بروقات أعادلتي على إضعاب نفسي إضعاب نفسي على إضعاب عيني وإضعاب شرسي فرأيي بسؤالي في بلد جزيلي روضة سؤالي وهو السهر إذا شامل فظهر إذا رأى ذكى بروق المعالي فإنه لهن عليك سبيلها كل شيء وهن ما يخف عليه هو لدى سروطات لأنها تعود ولدى سعيد يشد منها وإسكى وأطيع والظالم إن صالبة العلم بعد أن يقصروا إن شوطاً ما لأن ترددون بمساء العلم أكثر مما يتنذن الناس في شعوات ما من شعواتهم من شعواتهم هي إذا ما شقلت في العلم وشعوته عند طالب العلم أفضل منه أحدا وأكمله أمري قال الضبع سعيد رحمه الله لتنقيق الحلوم التنزلي من وصف غانية وطيب غناطي والتمال يطلب بحل عوضة أشهى من الدوكات والعشاق وألد من النقل الفتاة نقل الفتاة لفتها نقلي وتضرها عن أوراقه في السهران التجاب وتمسه نوما وتضيب عليها كالحاق فلو لا أن مجابية فائدة الصباح هي فائدة الروس، ولا بد من العلاقات، وهذه هي كبيرة جدا تطع الناس عن طلب العيد كانت تقطع الناس عن طلب العيد كثيرا، ولكنها زادت سوءا بعصرنا خاصة مع ظهور الإنترنت وصل إلى السحاب والوسيط السحابي و. اللي انا رايها وتبقى هذه الوسائل هذه قواطع يستوى الانسان متعود عليها يتبعها ويشتغل بها على هو ومرها ينبغي الطالب العلم يشتغل الكتب كل مناكه ودي وتفهم المسائل الاستدلال منها محمد علي القلوات حتى ولو كان ليله لكن انت تريد بناء نفسك الآن فأن تناديه أجد عدم جنبعين أن تناديه أجده لماذا تتوقف نموت ويأتعوك من الشيطاني كونكا كتابه بيها مهمة رميزاني فمهمات من كم الإنسان اللي محصي لها لرظه ولا تحفظ كثيرا في الوقت والهم ما أن تريه يا طالب هو أن تنظر وقتك في وقت تنظر وقتك وتنظر وقتك يا طالب العين فإذا لم تنظر نفسك على حالها دلوقتي الذي يبغي أن تكون في مذاكرة لهذا البصل مذاكرة تحقب بها داخل وتتصور بها مسائلة وتسهمها كنت تطالع الكتب والشروع أو تستعمل برزي المسائل التي تشفل عليك وإذا بعدت ذلك بين الوقت السيادية وستحتاج إلى عمر ناشر على عمرك حتى تكبير المسائل ولن تجد الوقت أن نراحق لأنه طبعا نستجد أولي في المسحة لي في مخاططة الناس غير ينقطع على يتعاملهم معك صدنا عندهم بعيد من المن انتظرين ستجعلوا خطيعكم بينكم وبين هاي الوسائل فهذه قواطع لا يقطع طريق يقطعون عليهم طريقتكم هولا إذن يشعرون لكم كل أردوا واحدا ملاك يجاء واتفصال من هذا واتفصال من ذلك ثم اشتغل بهذا عن طريق هذه الضواطع لا يقطع طريق يشعرون وإذا كان قطاع طيب يأخذ المنسان ماله ربما آمه البذل فإن هؤلاء يدونك بدينك وهو شد من مالك وبدل ويضيعون عليك وقتك وهو غوية من مالك وهو البذل لن بغير على الحد من هضول المخارقة كما ينبغي بغير حد من هضول الطعام لأنه بالغالب يحوي صاحب أو إله لغضل من النوم زيادة من النوم وهي من التركيز والذهب انظر الإنسان أن يأخذ من الطعام والشراب قدر ما يفتاده ولا يبالغ في ذلك فهذا القدر الذي يقويه على ما هو فيه إما ناته على ذلك فإنهم قاطرون من أكثر عينهم بطلب وتسهلوا عليه الطلب تسهلوا عليه مصقة مراهقين من الطلب يفسر عشرة ثانة من يعاشله من كما يفسر عشرة عشرة ثانة من يعاشله من السافر لأنه إلا حسن خلق معه مع المستاذة نال من في الهواج وما فتح عليه وأعطاه المزيد وإذا كان خلاف ذلك بينهم من عنه عنهم عنه وقد جرب أئمة الإسلام إلى ذلك بعض من كان, كان أن من لذة من كبار المحدثين كان يلاحظون أن من هذه زعاف يقولوا تظنون الحديث ولا يعود له من كان حسن خلقه حدثوه حتى دليل وقدره كذلك في باريس يقول اجعلوا قوموا مع ثلاثه ان يحجلوا مع من يعرف في الطريقه علم ويذاكر مع من يعيذ الحق عليه عظيم يشهده يساعده تصور ويذكرونه إلى نفسه ويعلّمونه ما شئنا ونفرو إلى بعرو ينفرو إلى مسائلا الصورات والصيحات لهم جزء من عمليات العلمية التي هو ممارسها بلهم من أهم عناصر الاستفادة ودائما الإنسان يتفاوض تحصيله حتى يصمد جيله لأن الإنسان على ذلك الثالثة أربصة لديه غير صاحبة قوما لو يهمه ولو يعلمه ولو انتقامه ولو مسابق بالخير ولو محاضرة على أوقاته تعلم لهم المحاضرة على أوقاته وتعلم لهم التشميم فأذن إلى الصاحبة قوما لو يكسل بينهم يحاكيهم للتقف ما ينبغي أن تضحب لإخوانك من, من يذكرك بالله ومن يذكرك حاله بطلب العلم وتتأس كابه وتتسجع وتبقى وتحرم من أولئك الذين يعني للأطلاح الترم أرزيت بمزالج الجهري فتضيد من أخلاق الطالب العين التواضع من أخلاق المسلم من التواضع والله سبحانه وتعالى يكره ويقوم بصدر المتكذبين فما أنه نحف المتواضعين ويجازي من التواضع عنه من ربع الدنيا الداخل <سؤال i> ما أبى الصغيرون فينفاس المقال وما شوابع أحد الجلاء إلا نشر ومن مقابل ما بين أحد يتكبر إلا ألا الله سبحانه وتعالى والله ولذلك هذا الصغير أن المتكبرين يخشون ما في من ذلك بصح يعني الصغير يضعه الناس لعشر كما تكبر وتجدر على الناس الدنيا فعاقبون يكونوا يكون واحد أحضر الناس المسطاري ولا يولي الناس بالتواضع التواضع لما يفعلها منه التواضع لما يظهبه بطير الطالب والتواضع ليس مظهرة بتكلف كثير من الناس يظهروا من حالي التواضع يبشي في هدوء المهوام ويعود صوته ويخطب صوته لأنه مو في داخل جلستي غير متوقّع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذين أكواط غير بإنسان عندما قال صلى الله عليه وسلم كبار لا في مكان من القادر حتى لخدر من كف. فقال رجل ثلاث صلاة. إني أحب إني أحب أن يكون لومي حسن حسن. ثلاثة من الكبر ذلك الكبر ضدر الحق وأطل الناس الكبر يُعرض بأن غيره يُعرض محفل الشافعي بأحد يرضى أن عليه الحق لا ولا يُعرض الحق فمن يُعرض الحق هو تكبر ولو ادعى الحاضر والله توارى إذا كان إذا جاءه خصمه الحقيقة ويتونها لخصم أو جاءه شخص دوره المنذرة هذا الحق يكون من لها الشخص المنذر أو جاءه شخص ليس من ذريه وليس من نذاته أو ليس من سواد وجهه هذا الحق يكون له جامد به متكبر لا يظهر بالعين كما قال حسن لا البصلاة على العين مستحيل ولا مستحيل نستكر عين يستكر عين مناقره لأن هو لا ينظر عينه من هذا دونه في النار هو ينظر ليس على لذبه وليس على مجهده وليس على طريقته هذه أسماء عين تحزب والجماعات والملاء والأخبار والميل والنياحة هذه كلها أسماء يسميها الناس ما أنزل الله من فالذي ينظر يمتحذر منه هو الحظ والذي ينظر يمتتبع منه الحظ وينظر يمتدر الحظ كذلك بما جاء منه كذلك وإذا استخدم الحظ بما جاء المثال على الثاني على فتنة الثاني فإذا كان يتعامل مع الناس الهرمية واستعلاف واحتقار فهو تكذب وإذا كان يحللهم الناس ويجدهم ومنزلوا كل منهم زيتهم فهو تكذب الطالب العلم يجب وإن يتواضع لأنه بالكبر يحرم من طالب العلم يسمع الحق بلاء يسمع ما يجهل فلا يجهل عنه أنه يخشى أنه قال إنه جاء ويخشى يكون يتعلم من, الشخص من؟ شخص معين من شخص سمع من شيء قد يكون بهو دونه ربوه لكنه لا يذكره. هذا الحسن لا يتعلم من عبد مستحيل ولا مستقيم. المستقيم يستحيل السؤال ويستحيل من يحضر الروس فيستحيل في أن يقرأ كتاباً معيناً حتى الناس أنهم يقرأ كتاب هذا الكتاب يقرأ مستواه. فهذا تأخذ عجالها في السبيل كما أستأخذ لها لأن الله بان يتم شكور طائر التي ينبغي الطائر هي الحياة الإجابة وليح من الحياة حياة الإجابة هو Én yapszol a szájnam, a maga, a mástól a maga, a szájnam a hova, a fekarlom. Ha كثير ما يحاول إثبار عن طلب العلم وهو أن يشهر الأمر لا يتبع عنه باعتبار فهذا من الآية من ولذلك قال حسن لا يفعل أنه ولا مستشف فالحي تستعين الجسد حسن يقال أنه جاهد حسن يقال أنه كيف يجب جاهد مثل كيف خبية للمجال المعروف تستعين فإن مريد رجل الله صحيح عن شيء يجبه بل يبغي أن يروب عنه ليستخيونا لي من إخواني جيانسي عن ما ليستمع ملا ألم ليبعد من حوله ليستخيونا كما فعل جبريت عندما جاء ليستمع الإيمان والسلام والحسان فقال الله هذا الجيل الله و مع الحسن جبريت لكي يجابه ويتعلم وهذه و والآبة الثلاثة تطلع كامل إذا النساء عودت أكبر من هذه وكثير ما يستحن نساءنا نساء نساء من السؤال خاصة الأمور التي تروحه من أحكامهم والتي يستحن لكي أعادة من مجال ولكن قدوة النساء براجعة ومهارز المبذينا ولساوه المصطاط ولساوه المعاجمين فهؤلاء لم يمنعهم للحياة كما قال العائشة لم يمنعهم للساوه المصطاط لم يمنعهم للحياة من يترضى فسانا فجاء كم رضي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أبشر وتقول المغة إلا بها مثل ما يروجها رأسينوا بها مثل ما أي ما ما له عليه ما احتلامه ما له فقالت فقال لها عائشة أبو فضحت وحثها ضحى النساء وذكر فهي تنبض من جل هذا الله إن الله عز وجل علمنا الصحبة العلية وما في عما وكانت نفقه إسرائي العالمي ولم يبدو طالب غيري لتجرع عزيزة انطلع لي انطلع طالب أذن يليه واعتراضها من هو خارج الآية للطالب فظلنه مستعدنا من وزنه لمن يعادله من والواقع أنه يبتلل أسهل للعزة وملا يجب أن على عن الاتهان يعترسون إذا ترتولوا منه إلى الملجة غرض صدح الواقع من مجلس الدسابيجان والفضيحة الكبرى تتضروا لأو القيام لا أن يتشرع طالب العلم لولا السؤال وبقدما يتشرع منه السؤال عزه. بعد ذلك، هؤلاء العلماء الذين تذرفون غصاء، ومن الذي الطرف هو الذي رفعه طابع تزوي العيب الشمخ الفارغ في مدينة، ومنهم الإمام الزهري، الإمام الشاذلي الشاذ، العارف مشهور، صاحب الياض السائرة التي يطول بها، ولو أن العيب صانع صانه، ولو عظمه إنه العون العون. ولكن أدتهم جهارا وجنسوا محياروا بالأطماع حتى تجهتهم ويقول بيها يا بيان في الشجعي فالإشقالي غسل وأجنيه إذا ستربع جهد أكام جمع نفسه على تخصيله مضضاً والله يجل في مساء زرع بشري المُرَيْنِي نُودُوا الطلب وشيدة الجولة والسفحة ما نمزل طالب العلم هذه الخطرات العلمة المتنازعة ما نمزل طالب العلم إن يكون عظاميين وما قال الله سبحانه وتعالى ولكن تُكُونُوا عظاميين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تنبس إلا كنتم تعلمون الكتاب فيمر في دروس على روايه يبقى كنت تعلمون الكتاب لنرسل فاعلي المسلم ان غير عربي يكون ربانيا وان غير صالح يكون يكون ربانيا دون ذلك والذي كان هذا العباس هو من يعدم الرباني من العلماء هو من الناس صغارته في قبل الرباني من قالته العلم والرطانية ستتجدى في أموره منها الثياغة حسن اختيالي طالب عليك لمدرسة ولمدرسة ولماذا الذي سيردوه بها طلبا ولي الكتاب الذي سيردوص عليه وإذا نردك بالسبيل الناس فميزلوا بوسائل الوسائل مصطلة الحديث ووصول الزق والمنطقة وما إلى ذلك يبدو بآخر من الجدوسة أن يظهر الحديث ومجدث لأن هذه الوسائل التي تجعله يفهم هذه المقاصد. وإذا تجعله يتوسع بها وإذا تجعله لا شخصية مستقيمة يجعل جده عند نواري هذه الوسائل وإذا دخل هذه الأنوة وهاي الغيات ودخل في المطولات وفي كل هذه التي اختلفت فيها الله. والتضاير ينسيها وجهات الغريق العلم يتيه بذل ايداه مسرة فلا يفسده لها وهو قد يظن انه مهتدد فهذا بسبب غمرات جديد فالواقع انه غير مهتدد يعني هو ليس له دليل ليس له ميزانا يزن بالأمور ماذا غير طالب عيما يبقى عبانيا فهذا درس في طلب كل علم نزلنا الى المتوسط الى وإدرجت البلون للوزائل الغيالة ويختار الكتاب المناسب المناسب هو كتاب معيّن فيها معيّن ومشخص معيّن لا نكون شخصاً على الأرض لسبيل أو لأرض ندخل عوامل سن عوامل, عوامل حتى نسمي عوامل ويكون سنة. اختيار كتاب في عوامل كثيرة منها خلنا نقول شيء صعب كثر، وناسب صغار السن، أقوله من أقصى عقول ما يدرس معاني في مصدين حتى مترمي الكتاب، من أقوله راجع ولا أفهم الأمور، و بعضهم نادرات وده متواتر، و بعضهم نادرات وده متين، كمان هناك عوامل أخرى كنا أقول فعلاً خاصة من منها المكانة. أقل دراسة ممكنة في بلد معين في ساعة معينة يكون من أجل العلماء لأن لو شيوخ أو مسات درسوا هذا المثل، ربما كتاب آخر على أساس التشروح أو كبيرة، وكتاب آخر أفضل من ذلك التشروح أو هذا، وهكذا اختيار كتاب، اختيار معجز، اختيار مدرسة، اختيار العلماء هذا أمر مهم جداً هي نلها الله رباه ينتباه ذلك. الثاني يجري الوقت ونموضة ببعض الأمور المهيبة فإذنك اجتاث رصائد عليهم وعكموها ببعض ستاة التي ببعض الأمور التي يقلعونها بصائد رصائد وأثناء الأشياء وجارهم يقلعونها فكامنا أن المستبات هي من تواقع هذه الطريقة التي يستغل هي تجسارها هذه الضرية لفايدة الحياة المثنون والمستبات هي أراد أن يفهم عن الدخ، عن علم به هي، بين بين الآخرين في صلب العين حتى يعرف من التي من إحنا منها والقتل الذي يحل منها والشيوخ وصفات الشهادة، والكل الذي يحلها وصفات الشهادة ينبغي أن يطاع عليه كنائلاه، وكل ذلك يبله. ويجهل من رأي الذي. عومت في عصرنا تغالجين عومتها في عصرنا بالتفحى لأمهما وكانتها ورانا تبكى الطارق الكثير من طلعهم عن طلعهم عن طلعهم عن المستقلات المستقلات والغاية هي غاية المستعال وإلى أن يُغلل الإسلام لهم المستعال والواقع عنه لسكن وتضر هذه منها إن إن على مستوى في تحزن شجالها ومنها أن يسأل عن ما لا نريده أولئك ناسي بعوه من ستنسلو ستنسلو المستوى العديد في الدعس المهنة هل نسألتهم فدلت المستوى نفسنا نحن نفس مستوى خطرنا منها قد أشعر فلكم لهذا المستوى وأتجذب كثير من المسائل خلال الباطنية والتغيير وكذلك نحن نحن يمثل في مستوى متواصل أحيانا يا صديقك في هذه الايام انا راح صورتي في شيء شخص آخر يشرح على كتاب وقرا الشرح مثل المتحدثين راح مثلا تفرح بالشرح وهي والله عسيم يقول لنا يقول على هذا القول ووينا كانت خصصت فهناك بعض الامور بقيت عليه في الجريت فيها عليها هل هي قاعده باينه عندنا مبغي الإسلام أن يقتصر على الملاك المستمعين على المعاني مع المسائل التي تطرح تطرق إذن كمسيته وهذا شكل ذهنه هو يشدد إخوانه لمساهات الهدف البنب كبير جدا لا يبتسع له عمره لو إتراء الإسلامه وليس أثناء مسائل فإذا كانت الحروب ورص محدوده والوقت محدود إذن كم الإسلام يعدنياً ويقل بكل بادل كل ياتي وأهم بادل لكن إن شاء الله نقول ان أخرى زيادة زياده في هذه الزيادات والمرحلة المرحله الزيادات حتى يبلغ الإشارة شاء الله الكمال المستطاع لزياده الناس ومن وراء هذه التعال الثالثه اطفال اطفال وهذه الناس الثاني بالتفصيل تصنيف الناس وتصنيف الفتوق وتصنيف نقاط الذهاب يشتغل المال اللي هو يقوى عوده ولم يشتج عوده ولم يصف وإنما يقنل الآخرين سنة عمنا وراء يبدأ يصنعه كتاب أولاني لذي كذا وذي كذا يدخل مساوي لا يصد إدراسي لذي كذا وكتاب أولاني لذي لذلك كل كتب التي وجبها العلم على أن يتحرض بذليلها لهذا تعلمتكمه ولا يغني واحد من عن أخر من كل وجه بعد كتب عن الكتب التي وجبها ولكن لا من كتابه لوجه ذوائي ذوية للأخر قد تكون ذوائي ذو في أجلوبه قد تكون في أرضه المالة قد تكون في أوق المالة قد تكون لشخص معين. وتقول المشربة هل أوضح شخصنا آخر هالك الطعن بالكتوب والعماية بها هذا فالكتاب الذي هو غلان وعقيدة وكذا وهالكتاب الذي هو غلان ومالهب وكذا هالك من إذا كان كتاب معي أستغروا لنا وتفطأوا علي وخرج لنا فلو كانوا له ينبذوا بأعقيدته أو في منهجه لا يهم هذا الكتاب إذا أفضل ما في ذلك سيبغي ولا يضرون بعد ذلك إذا كان صحيح وهذه المستهى الأصدق هي أن إذا كان هناك محالة تحلق في الكتاب المستهى الكبير لتنبيه عليها ويجيب طالب العلم ولا أساعد نفسي يطالب علم يحلل الكتاب لغة فيمنع الناس الماضيين وهذا سمق شريفة شخص والعبائل في قلب إمام المعتزين في العصر وهذا الكتاب تفسيره لأقراء الكشاف وحشاهوا بمسائل إذن ثم على ذلك ما من كتب كتابه وما من الإمام إلا هو يتنقر ويدرس كتابه ذنبه شري ولا يستعني عنه تشتير لأن البيض يطلع جميع استطاع أن يصل إلى خلوز وإلى أهوال لا يصل إلىها غيره وعليه كذلك وعليه كذلك يتصدى له وإجراء بنا ويخشونه لمن أعطيش وغيره من, الترسيح. من الترسيح. و أظننا ذلك في أن يمارس هذه العقلية في العلماء في الطالب في الناس ويطعن به المستاذ بفهم عقيدة به أو بمن حتى بطريقة عطري ويطعن حيانا بشكله لباسه ونظاره ونظاره وعليه كلها خلاص أقترى الطالب الناس لا تريد الطالب اللي يفتعد عن هذا لا يشتغل بما لا تجيب من يجيه لا يشتغل له هذه الأجلال من يسأل مهلا ومهلا ينظر من المدرسة تحته ونسا تحتها مستاذ الذي يتمزه إذا ويترى عن نبيه هم أهني ولي هذا الطالب ولم يرى هذا الصالح ولم يرى هذا الناس ولم الله رايح خلاله أخذ جعل الله سبحانه وتعالى يزال ولم يرى المختلفين قبل أن نحدث هناك سؤالنا حيثاً نريدها على كل الطالبين وهو أنا أعرف قصيمة الرئيس أعرف قصيمة الرئيس أعرف قصيمة الرئيس أعرف قصيمة الطالب، أما هي طيقة ومن هي الطالبين أنا قبل أن هذا قبل أن هذا الأسئلة ومحاضرة أنا أسئلة ودرصة لكن هناك معادي وهناك مسائل. مهما لا أود إطالة أن يتسرها لها في طلبه لا أود أن يتصل بها وأن بها في يحصل أطالة وهي منطلق العلم وهو الثالث العلم التي يعاد الله عليها بجرد طريقه أن بها من سهل الله تعالى لها بروض طريقة الشكل العلم خاصة جدا سنعة يعتني الشكل فهذا بعض البياض يغاي ويغدي بحسمه والغالي وهي حسب يكون للشعلة سرنا لا يش لا يعني هذا السبب يسرمنا من علمه من سب هذه المهرة يكون عدل عال عبد العالم عاجز إلا إذا حاضر كان حاضرا إذا كان علمه حاضرا إذا استدعاه وجهه حينما كان ولهذا كنا قلنا العلم ليس ما حاول في مصلح ما العلم إلا ما حراره وصفا وذبت نسمى الإمام القطير بردازي الجامع الذي اختار الله بهذه السامة نعضي رزيار السنعان إنه قال بيه ما مع علمي لا يدخل مع صاحب حمام بلا بسرعه وإنتم تعلمون أن يكونوا بسرعه أنت لا يدخل الحمامات العلم لا يدخل حتى تسمى علمه لا يوجد غلابه والضيط يحضر يقول اليوم أول وقت المؤسس الإنسان وقت الحضر يقطع وقت اليوم يعني المقنن المادة الحفظ يقنن يحضر يبخي الحفظ يقن يحضر لكي هذا لقدر ما ينكر المحفظ و ما يسع فعبد الله يحضر الشيء من السكة كراءه عدده من عشر كراءه عدده وعشرين وثلاثة لكن لا لك سألت لك لك معانه بعد سنة وثلاثين لاته لكن ليو كان المئات مئات مرة سيد مسعيده ونوصل سنة وعشرين سنة وثلاثة وحاضر وليس سألت ليو أن يو كان المئات فإذا كان قد يكون لما غير يجي الحراء قلت المحبور القلت قلت لكل محبور يوم ويكثر، يكثر بعد الحضور، يتأذى المحمودي حتى يرتاح ويستقر فيه، ويختار في الأوقات المناسبة لهم، كم وقت الساعات، الإنسان يوقر في أول الساعات، وبعد وقت ويبتعد عن، المكان يبتعد عن الأماكن التي لا ما يشغله، أماكن التي فيها. في إذاعة في وفيها شيء ما يشمش وفيها خمرة الناس وإسواقهن وفيها وحتى لها ما يشاره له هو نفسه هو لئبه من هذا لكن لها ما ينصحه وهو لا ينبغي الطائبين ينبغر على خلقه هنا منذنب ينصر بشكل نهاية على قد الوقت اللي يخصر يجب أن يقوم الوقت اللي يخصر الفهم يجب أن يكون وقتاً طبعاً عن يضعني على الأشغال إذن عنده يشير على الأشغال ولا. المثل الثاني الذي يضع المثال بها هي المثال وهو همرا سليم وحشاك العيب الثاني الثاني مثال بالغاية إذا لم يكون صاحب مباعمة دماغ أو استغفر الله هو لكن هذه هي يعني في الثاني هو الغالي اللغة تفهم لغاية وزارة وإذن كسر سلم غير غيره يبطيقهم لا يكون الغالي بني كان فاهما عن إلهي هذا الغالي يتقدم عنه موسيلي جاسم ولكن هو الغالي الثاني هو هو الذي يستطيع أن يسهم عن نجاح وعث ويستطيع أن يسهم الأحكام ويستطيع أن يرزي على الوقائة ويستطيع أن يقلس ويستطيع أن يحلس يسهم كل شيء ملاد لأنه يستطيع لا في قبل أن يجدوا الإجابة في التغرارات الآيات الهدول والمراضة للإشكائي وإخيها كنين من طالب الهدى يبدأوا دراسوا في, في فقه المقارن وهذا خلّه مجد أنت ما درست ولا تميزوا بين أمتاع الهدول ما درست البلاغة ولا بين أشتاع عراضي ولا تشبيه ولا أثنان ما درست, درست, درست هذه المسائل لا تستطيع أنت للنهاية نقلل أحد العاصرين و أحد المتقدمين تترجعون بهذه المدهة فلولا أن كتاب في مدهب واحد أو كتاب الحديث ليس في تشعر في المسائل تأخذه أحد المسائل التي تظهر من هذه في فلولا أن تحكمت أقول تشير العلامة أقول أن الإعلام المراقبة ولو أخذنا من النجومية لا ترسل حواشي ولا الدقائق المنطقية له، ويدرس شذرة زرقة مثل ما نفعل الآن لا تخرج حواشي تبعت عليه ما فيها هو سعيد كلامي دافع لا لا تحتاج ولا لا تسمع لا تظن أنك سمعت أنا مصاعب وإذا لم تفعل لا تفعل ينبغي أن يشتريه مثل المثال الثالث يجعلني يعطي أن تنطلق ألمي الأخطى عن الشلوخ كثير من الأفات التي نراها سببها هو علم عن الشلوخ ويطالع عن الثاني كتاب إذا يقرأ كرأتنا باسي أو يقول أنه الطباعة أبنى السعادة على الثالث ويقولين لك أعطينا لأن الغزاء وهذا تجارة وعلى ذلك هو وليس من الأمم العلمات كي يكون كتاب محضر لأنه يجعلني على كتاب محضر و الزيناك الهي قلت ومحاوضة تعمل في المحاوضة وطيئت ومحاوضة مع المتنين محاوضة ووضيبك المسطاد تنوي تنوي تنبك هذه المسائح ثم أولاك هذه الأوقات وعندك إلا داصة المسطاد تشعر بالبور بين 20 ميش وزانك وبين سوق بشيء الكتب ثم خرجت بها على الآن الثالث وأقراني ربنا، ربما ولدك عليك وربما أسنو عليك بعض من العين العلم وهو مدعيات لكي لا ولا تهدر ولا تهدر كما أعطى الأول لأبا الذين يععشوا في أكلابهم ونمكرون لكل من, من المنكري فضغطيتهم لخلص ونزكشي بعضهم من بعضا تعظمني يتفعوا ورغمهمهم فلا ينظر ولا تعلمني ربما ونزل بقولك هذا إن أمثال جو من مجدولك ربما طالت نصفك بمقدمة الأسئلة كما قال المسؤولة دي وتعوضوا عين في الصغير سراغها وتصفقوا من عين العظيم الأماني لكن إما ترى الثلاثة ينبهون بشأن يقولون متواضع معكم جدا لكن ينبهون بإحدهم مقدموا على ذلك إستسانكم وما ذلك إذا لكن يتعلم تعلموا على علماء العرب خلقا والعرب هو أفضل هذه ومثل الخامسية هنا محتاج إلى محاضرات فلابنا الإنسان يمكن يعلمه كثيرا أن يقضع أهمته ويجعله بسابق الصحابة والتابعين مهينة الإسلام وحفص الله وحفص كما قال الحسن البطري لكي نتفحض الله و المساحة منه على سنة تبقى يزاهمه إذا ذاهم بلد ذي شاره ما هو من ثلاثة عدم المال من النجوم لطعم الموت في كطعم المتح لطعم الموت في الحقي كطعم الموت في وما كثير الزامري من أقوله لا يكفي ذلك هذا رقين عشر دقائق ثلاثة فيها بزايدة السلام كتوبة رب رسولي الله سبحانه رحمه الله سأل الله نقرر أنه محجركون قطراً لها بيت الشاطس نصر قطراً لها تقرروا مما تأثر الله رباً أول رباً أول منه أو أكثر نقرأ بقية أبواب النحو بإنهزة من, من كتاب دروس موجز القواعد العربية في أحمد الهاشمي وهنا كنتم مساعدة شاء الله في هذه النقطة وعناوينها فنتساعدكم تصور التصوّع المالجة الدولة ونحذلكم إلى التوصّع بأراجع النحو والدراسة الكتب والتطوعات فيها كثيرة جداً وإذا لاتم إليها ونكون هذا المستوى أردنا أن نتصل إلى المقصود داخل موقع ابو اسوان غير معروف حتى نكون فاسعا لنصد عن نفسه نعمل يقول لهم قدر نتفضل على السنسل ليس لونك تعاوض من, فهمت... من السنسل حتى نصد <تزوج> من أحاول لو تصورنا شعروا من السنسل لذلك كان نتفضل فلليس لونك تعاوض لذلك من السنسل لذلك كانوا يسير دين هذين فلليل الإنسان أن يعملي ليس لنخفص الوقت ما وليس المستوى هذا، وما ليس الوقت هو وقت رمضان، لكن ينبغي تغييره. ينبغي دائماً ما تغييرنا ويسموه ما ذلك منقطع. السلام عليكم. تعالى الله العظيم على ورثة بيننا. لا تنسوا لو قال شخص يا أخي تعالى الله العظيم على ورثة ماذا فيها المعنى؟ فلعلنا نحتاج رمّة إلينا لنسد لها الغرار ونقوم لها بفضل كفاية طبعاً اقترار الجزائر تعالى نحن لا نقول على نحتاج إلينا بمعنى أن نحن لعلّا نحن وظيفة من القمارة وكذا من الجيبانية لعلّا نحتاج إلينا من لا خلاص أنا سؤال بريت السنانية بس سوى المعرفة وانا ناسو بدال كذا أو تجاوز ثلاث سنين طبعا ناس ناس شر في أنا أنا أقصد أن أكون من جنس هذا النوع هو شهوديا سيء على الله على خلاص على لكن أعلم من حال كثير من الشباب الذين خلطوا أن هذا موجود عند البعض وليس معنا الواحد يبغى يتحضر للعمل التالي وإذا أشكل عليهم زين سواء أو ملاسل مقاصد عليهم، ويضاع أنهم يحتاج ولكن غير ملاسل قاصد ما سأل شكل ترادم لاشروع فيه. التي فعلناها على صاحنين على مهم جدا، ونحن مبين على صاحنين أن استشر أول النظائر لخلاف، ونستشر خطنا بيا، هم نعلم. كن بعض على وليه فيهم. وإن من منهم للساكة لن يكون فالناس لن يضعوا عنها لن يحاولوا فطريق رضى الناس لن يكتبعوا على الماضية في الضالة أن نوضي الله سبحانه وتعالى ويرضينا عننا فنفع الناس لا يزعون وجود الناس إلى الشيء كما لا يمنعون وجودهم بجأة طاعة فكما لا نفعل عمل لدي الناس عمل من؟ ليش الناس كانوا غير موجودين والقاصر والله سعى والسعادة في الناس؟ فكأتوا الغائلة الأولى وهي التعالي وهي هي الرجل السن الغائلة الثانية هي زر بناتها التعالي وهي شطير الناس والصعب هي الكتب والمهندفات والمعلماء والعلماء ومحاولة بناء بنفسه على أشكاب الأغرابين وعلى أخار الأخرى وكان صالب العلم لا ينفر أن يرغب وليس أن, يفصل ان, يفصل ان يفصل لين يكون صالب حتى يجيد الخطراء كل من شرطه من العلم حتى يكون لهم في الواقع هو من هذا المتعاير لن يرغب ولن يكون له الشيء ما نامس من أجرامات سنانية من الهدعين لو لن يرغب كل حتى يرغب إذا لم يسم طالع المسألة علمه كل حتى سمعه، أو يطال حتى ي يصل مستوى إذا لم إذا مثل يسم معينة يضع في الشروح الكتاب أو في أو يسأل عنها من يعلمها حتى يسمعها. هاي ما جاز مثلاً سوى طريقة فهمناها، فمعناها من هذه المستوى. أما وخلال طريقة الكاهين لنفسه، أنا ما يجي بها إنها ما في هذي بيتداري إنها لا هل يكفي طالب الانزل نعم المكتدي ان يحصل المقدمة الجرومية وغيره عن حفظ يحضر النزل أم يبقى أم ينبغي عليها ان يحصل إذا المقدمة إذا حفظها المقدمة وفهمها بينها فإنه لا يحتاجوا لحفظها من الأجوة فيها جزمها شكرا إذا كنت أخانا بالضبط شاركوا يدرعني في مصر تشغير الشيخ المسحف فلتنصر أن يمتطع عن هذا الحال الرسول أليه بالرسيل إذا رأيت أنها تقطعك عن ماء السبيل إذا وإذا رأيت أنها من ماء السبيل فأعلاً تفرعاً وإذا رأيت أنها لا تقطع في الجنوب الأرض حتى أخشان وهدط هل طلب العلمي عوضا من دعوة الله وعلى طالب العلم طلب دعوة الله بالأعمال أنه لا، ليس هناك تعاود بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله مثلا، عندما ينسى الله سبحانه وتعالى في العلم يجب طالب العلم ويدرم الله لكن، إذا نؤمن طالب العلم أكثر لأنه يسقطه وجه وذي ينحضوا للدروس فوأساً لمراجعة فوقاً للأطارها فوق الإنزاء اللي هذه الدعوة ليست دائماً يغذوص المحاضرات كما يوهبوا هذا الكلام فالتعوة الوجود من خلق الحسن والمعاملة طيباً ومعطاء النموذة الحسن فالأكثر تذير من المحاضرات والدروس فالطال في إذارات طلبة في, في العلم اقتلهم من حولهم يضرب والدي ويدرو أخواته من التقييم المجسد ومن السوق ومن التقييم فليس هناك سعاهم من الطريق المدار هل الدعاء يعين على نتصال كل الضعية تعين وطالة عندها كان يجب دائما نضايق على نتصال لأن يساء الله سبحانه وتعالى. عليه وسعلا إن عزمه في الدين كما دعاني صلى الله عليه وسلم وَيَلْ يَمْتَعِذُ مِنْ لَا إِلَهِ مِنْ لَا يَنْفَعُهُ مِنْ قَلْبٍ لَا تَخْشَعُ وَمِنْ لَا اِسْتَجَوْهُ هل يقال ذا حياء بالدين؟ نعم يقال ذا حياء بالدين ونقصد به الحياء لكن يقال لكل دين خلقهم وخلقهم على الدين الحياء كالذي ما يكلم هذا الإيجابي وهو الحياة اللي يقوم في محنه وهو التحدي بكل مريع وثارة كل القبيع هذا يحب الله سبحانه وتعالى من نبيه لكن الحياة السنبت وهو الحياة اللي تطرر التطن وهو اللي ننظره وهو اللي يقارب فيه لها حياته هل تبقى السمر يشرى الضرطية بها سلاة عينية أخنا عين وشاء نعم يتعلق الأقضى المباشرة عن هذا فهذا مسئلة الاندلاقة عن المشايخ وهو السماع على الشيخات خاصة عند الشيخ لا يدى ابن عمام تريد أن تريد كلامه مرات ومرات ربما ثلاثة من العادة لكن مواجهة الشيخي وسؤاله يتنتبئ ما لا يتنتبه في خاصة من النواحي القروية وليس النواحي هذه نواحي تسلشطنا إليها من السمت ومن lehet, hogy érdem nélkül eltaláltál valaha a